اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واخلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البحر بما ينفع, بما ينفع الناس وما الله من السماء من السماء من الماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض بين السماء والأرض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 هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وَمَا في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إِلَّا بإذنه يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يحيطون بشيء من علمه إلا بِمَا شاء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 هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ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 إليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبته عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا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 يُنقِذُهُ ذَلِكَ النَّاسَ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَن يَغْنِي عَنْهُمْ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ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 فأما الذين في قلوبهم زيض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرعب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تذيق قلوبنا بعد إذ نديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الرهاب ربنا إنك جامع اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخيف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولادهم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله عنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا زَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِ فنصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدبناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا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 كلما نضدت جلودهم بدمناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدمناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدمناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم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 والأرض في ستة أيام ثم السوى على العرش يرشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إفلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّاقِّينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ مَجْذُوذِينَ ثُمَّ لَنَنفِعَنَّ نِّلكُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَّ الرَّحْمَنِ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَّ الرَّحْمَنِ 111. ونشد على الرحمن عفيا 112. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهاصريا 113. فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا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 وأنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا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 عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض بَيْنَهُمَا وَرَبُّ لِمَشَارِقٍ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لا الخطفة فأتبعه شهاب ثاقد بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقون طعام الأزين كالمغل في بطون كغلي الحميد Be in the call.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 بسم الله الرحمن الرحيم واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران يستمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى وليوا الى قومه على كتابا انزل من بعد موسى انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يمضي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من يوجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب دعاء الله فليس بمعجز في الارض فليس في الارض وليس له من ذوله اولياء موسى انزل للبعد موسى مصدقا لما بين يديه يمدين الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم وليس بمعجب في ارض وليس له من ذوله او Ja, yeah, yeah. indeed. طاعتمن تنفذ ان تنفذ من قصار السماوات والأرض فانفذ لا تنفذون الا بسلطان فبمن الا بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله وفي تلك امثال نظربها للنات لعلهم يتفكرون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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسما يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله ko وَأَنْ وقدناها ملأت حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للثم فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبده ولا انت مبعدون ما عبدتم بدينهم دينهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصماد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يرد ولم يولد وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَادِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَادِ اللَّهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِبْ وَلَمْ يُولَدِ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَادِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَادِ اللَّهُ الصَّمَدِ لَمْ يَلِبْ وَلَمْ يَالَبْ يُولَدِ لَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَادِ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 بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب فلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق